Let mm -hmm. so so الاسراء والسريات من عطاء الله الله وهم خلتا لأكل غاز الحي الحي فبدر نقيا شاهد سلنا بعد عين وشواع الشمس اللهم صل على لَا إِلٰهَ نبينا وقت الشمس شح شح الزل تاع جف فق ووَخِلَ الْأَصْلِ تِتِ وَاذِنَ وفي حجر اسماعيل صصر كيات سين صل وسلم زبت وتنعمت وفي حجيس إسماعيل صلى الله وعلى عرفات لنا ويشهب عنا وزارنا والخطياتي عليك توكلنا يا الله يا فاتح الباب يا رب طول يا شيء رئيب طول بالفرقه طول الله حي. الله حي طوالي بقى صل على النبي مش قال الوقت ده عايز واحده صوفي احنا تحت امرك بس يعني شغال بالفرقة طول صل على النبي الكهرباء مهندس الكهرباء مش اسمه محمد عيد والاميره حب اهل الحب لينا واصحابها حاج سلامه ربنا يخليك خير ارم خير والشيخ ارم خير سيد علي ارم خير حج شاعة سامي, سامي أبو نعيم أبا الحج علي حمادة وأولاد أخو مصطفى الحضر الموارنة كده حاجة, حاجة. حاجة حمادة حج حمادة ألتاد حد سيدنا النبي الصلاة عمادة سيدة على الله عين أخي أحمد حماده والحياة أرصال المبازلين في زورية النبي ومتنى الصلاة من الله عليه قولنا سيدنا الحسن أبو الله لنه الحسين سيدة, سيدة علي زين, زين العبي سي كلسة و ريال ست سيدة ومن نحن على تبيح نواليه الله صلّى الله صلّى، أينما حل وحل تروحه كأنما، والفتحة للحق السفسي جمئنا هزة، عمل حق السلام حمد المحسين وأولاده، لربني بارك فيهم وترفقوه بركة، ويا رب في الزيادة. اللي بمسه السبع على جامع النبي فرد فرد يا رب عوضا كل سنة وقيت وكل عائلات المحاسنة فرد, فرد فرد كبير كبير اللي حضر من ورونه أهم الشيخ موسى الشيخ حنيدة حاضر عم الشيخ براهير أهم الشيخ براهير الشيخ وعمي شيخ مرزوق، وأمي الشيخ حميدة، المريه حاضر، وأرم فين، شدال لرم فين، أخو حبيب حق شحكة سبس، وإن شاء الله واحد خمسة برم فين، وتعو عمل جماعة النبي. يوم الاربع اللي جاي مش اللي جاي اللي جينا اللي وراه ده ارنفين مكس و ارنفين واحد خمسة في ارنفين دخل حق شهك السامس و وعشرين و عشرين اربع حق علي حماده و وتعو و انت عو اعمل جلميع الاحباح حقه برينج و برينج شاء الله تاني يومي ليل عم عمشي على حماله ومصطفى ويسيس اللي ربنا بارد فيه متحف الغرقى وحن حدا حماده حماده وحن حدا حماده وحن حدا حماده وحن اللي حماده وحن حدا على وحن حدا حماده وحن يا رب وحن كل حدا حدا حدا حدا حدا وعم الحج عدوي اللي بيمسوا برصبحه مال الحج بالسلامه وبيقولوا له يا ربعه ده كل سنه هو طيب يجيب يجيب هات الحج نجاح يتقول وعم الحج عدوي هو الحج الناصر اللي بمسه وصفه ملاحب الحق السلامة سلامة وأولاده بقولوله ألا كل سنة أولي أولي عيد اللي على فيه, فيه, فيه عم الحق معروف وعم وكل عائلات الدجوي اللي بمسه على الليلة والشيخ رضيع واخواته حبيته والدكتور احمد وكل انا رضيع وارض فيهم سلعانين رضيع عم الشيخ علي حماده واولاده وان شاء الله اربعه وعشرين واربعه مرات فينا وتعوى عم الجماهير بن دبي اخويا حمير المصطفى على حماده اخويا ياسين علي حماده اللي بيمسوا من صباحا <تصفيق> <الحاج شحت> الشام حق <تصفيق> <حاج إبراهيم تصفيق> <نعيم تصفيق> ابو حمادة إن شاء الله واحد خمسة <تصفيق> يوم لعين <بأرخير>. حق <تصفيق> حمادة عمر دمعة. والليلة أول حاجة <تصفيق> السلام محمد محيسة والا المحسن فرد فرد اللي حضروا ونوروني اللي بيمسوا مع وجميع الطرق الصوفيه من جميع البلاد والحي واللي فيه كل من شاهد بجهد وماله وعياله اللي ربنا يخلف عليهم بالحلال و الكهرباء دشمان ديشن هي الشرف حبيب الحق في محمد عبد الله اللي حضر من دورك اللي بمس على كفر فرد فرد وتوكلنا على الله اللي رايح الحج زي الحمد الحج تنصر يجي بالسلامه المنيره واخويا حبيب الحق منجي شايل أنا بمدح اللي ينزل صايم يا رب قدر أنا بمدح اللي ينزل صايم صايم يا شبال تقوى الحبيب ومن على وجنة المصطفى وجدوك رسول الله في ليلة ميلاد الحبيب من أبي ليلة ميلاد المصطفى صحيب الملك يا والله في الرحم لا والله في الرحم لا اللي يجكمون راح يحتقام الحبيب النبي منك الضميل النبي في الشت ده صار سلو جان شيخ يا هذا الشاب من ذاك الأسد شيخ أحمد الله سبحان, سبحان, من أرسل أرسل محمد. محمد. سبحان من أرسل محمد نور يا رب سبحان من أرسل حبيبي نور الكمل انشق وفي ليله الاسرار شيع لنا من, من عز المنام صحصح يا غلط راجبين لصحصح النبي ولولا النبي صحصح يا عصر بلعنده وتنطح من سلسبيل من الجنه صن سعى لسجد في بيت المقدس لقى مليك والقديه على قدم وساق وقف بيت استجدا صلبهم ركعتي تحيه للمسجد على شرفه خليل الله والله لاني في الوقت, الوقت ده, ده, ما ده كانش مكنش لسه, لسة سيدك فرد علينا الصجر خاتب صلاة النبي عصره لصيب عسر ماشي الماشي وصل للمقام الحميد وعند صدرة المنتهى قال له تقدم يا رسول الله, الله قال له آبنا يطرق الأخ أخا قال له ابدا يا حبيبي بدت لك حد وأنا لي حد كل العمر ما تخطى أرضي خلعنا حياة أمين للغطاء مولا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا الله <تصفيق> الموت يخذرين عن مبنى الموت، حبيبي شيختاه وريدي ماشدين الحب، سيني ما بالجرح. دن سمجھا دی حتم The عليك على كل انا كل هي اذا النهار دحى على كل هي يا حبيبي زنجين يا حبيبي حتى الحجرة تباوية الله <تصفيق> هلا اسأل انت يا على طول هتقوم لك فيا اتا بس اللي يا صلاه ايوه يا شباب نحن جايين لله دي عصد عشان موت موت نحن لسه جايين نه نه دي موت موت موت يا بختنا بالنبي ومجتمعنا الا نصلي على حضرة النبي. ابو الحجة جاعف ابو شريف السيد والامير, والأمير جعفر الصغير اللي ربنا قال فيه, فيه البركه والاميره والأمير فريده السيد وعمر وأم ومصطفى والحاج ابو شريف, شريف. اللي بنصب على انا بلاله عم الحاج الحاج على عيله الدويك الحق عدم وعدم والحق دقع وكفر وليم والليله اما الحق دقع فرع بس على الف الف فرد فرد والله الليله حضرها السحر الاسلامي وهالكرم فينا اللي في اللي ما عادها هيعود. اول حق حميده والله, والله من كتر الشغله على, على حبيبي انا بنى على حالي على نغمه الكمان والعود والله الصبر والصبر يا اهل الليل وهو لسه ورع على متضللين مقللين تحت ظل الصوابع الليل الاول Six, six, six. اللي حضرنا ورنا والعرب وستي شيخة خضره عمل حجّة يده بقنا وإن شاء الله اثنين خمسة ست شيخة خضره بشراء شريعة وش وتعو عامل جماعة يابين نهري. Yes, يا زماني ليلا امتى يقول الا وذا الشدغرا Baby, في sweetie, Allah gives you the answer. You auquel m'étil m'arrives auquel m'étil m'arrives auquel m'étil m'arrives ayoua pire il n'en s'en est l'eau une chenque que m'en أول شجرة من فواكه اوش الغرب أول شجرة شجرة خضراء من الغرب أول شجرة الرز أبادا من الغرب أول محمد يا I'm gonna be the one who's gonna اهلي بددنا قالو يا ولاد ايدي بددنا قالو ارضه ما كانو عادين اقعدوا Do you hear the call? Do you hear the call? Do you hear the call? Do you hear the call? Do you hear the و هو و انا و انا و انا تشتى منك سيل يا حسس ايوه وانا بس اللي حسيسه وانا بس اللي داري روح يا خالي روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح اقيت بي من خالي مش मानो وانا سهرت الليل مع العاشقين يا رب تنل مع العاشقين يا بوجي للهبي اسد علي يا بوجي للهبي تنل مع العاشقين يا حرقتي لجليزي اهجي من أبلع يا حمان أبلع لبيل, أو أبلع لبيل. أو حبيبي حبيري اهجي من ألسل قوة I guess money, the the light, and the a side يصحك على عيبك <تصفيق> اللي خاله الخير <تصفيق> يا صحب صحب صحب. على عيبك يا يقول ساعديني يقول لله سباح معي ديما تصاحبي العليا حاسب اسمع اسماع جميع الناس ولو ولو تيسا جميع الناس مغني يا حبيبي مغني يا حبيبي يا حديث عن المصطفى والله جفين معنا يوم العرض على الله يوم العرض على سيدك وبيحشر كل محبه وحبيبه صاحب لسائل الحب سيد يا بلحون يا شيخ الإسلام يا بني آبل يا باب اللهجي يا باب الله السلام حامل السلام يا بحر هلاك أطلق بلواء يا بدو يا, يا فارغ Sakinan baik, ya kajimah kawin Sakinan ardi al-beto, sakinan ardi al-beto Kharipul susu da'akunya, analah di wikasinya Bia'yamul soswa ويبقى كل يد يدي المصطفى من كان للابي له في ظلام الليل شاع واطعن الجليش الازد والحياه والافاح يا ولافه معوده معوده يا سيد الحوشي يا سيد السجاد يا سيد ذكر ولد يا سيد شباب القلما يا ولي العلا ولي النعب. يا ابن البيت يا نسل الرسول سيد نامي خبرت نامي jis ji navi hazi ki navi to le yum matlo to le yum matlo baiti wa machi baiti wa machi sis awwal al awwal وخاتم المرسلين أول الأولين وخاتم المرسلين هو يا ويشفق ويا على يا حكيم جدي استرها حبيبي سيدنا اللهم جايتلكوا تاني يا علم الهداه يا الشايل بالي يا وليي ايوه ويا على قلبك le jo chee aa jee hai pe kya سيستو عي محمد محمد محمد فتح الحج عمان داد ربنا الحمد و الفتح الاولاد ربنا ماركين فتح الحج و حسامو اولاده فتح للعرب عرب دمه و الفتح الليلة و صاحب الليلة يا ولادي طار الشقاص ما راح جيد خلها حق حدا لا غني اللي بيمصوا الصب على بيت بطل احمد بعرب العيده ابش خايف الطاقه واولاده ابش خايف الطاقه والشيء من السيد احمد البدوي بتحسبين عليه و بيمصوا على, على كف السليم ما بحبوا الشرف ضميره والعرب والست شيخ خبرة عبد الحطب عيد أبو زمر اللي بمسهم وشافهم على فقرة لي فرد فرد فخوي أحمد ياسي بتباطا أبش أكمل باتا اللي حضرنا ورني آية وانيرة وخي عبد السعيد المانيرة يا الشيخ الخليج المنيره يا المنيره اي كفر عليك يا يا اميره ابو محمد السيد المنيره والحب واللي حاليه عاد يا ولد انا اميره الريي بحب الملهيه انا بهول الاداره احول المفاتيح عندي المفاتيح عندي وديني بيت الاماره يا شيخ مروان تليفون رقمية اذا عليك البنت يا عمي جاوبها يجويبها بحكية. من اراضي الحجازية يجيبوا بالسلامه بالسلامة ولا يوم الغريب لموطنه يا روح حبيبي وحوال حج مصطفى اللي حضر ودوارنا حج عليه حماده وأولاده قرن فيه لعمدها حبيبي زلد بتعليك البنت يجاوبها بحيمية اربعه وعشرين اربعه حد على حلاقه واحد خمسه تفاشل مساري خليها تنادي وتابع صل على النبي عليه اسرح غير اسرح ابو نعيم الحب فرح التاني يبغي ابو نعيم الحب ولا ولا ايش اقنعيده خليها تنجح حتى دافع صفر عليه بوطنها اذا ردت عليكي اللي انتي يا عمو يا ديكي ويجاوبها تحتيه باب الحنان والادب باب الجمال هي هي الليفت بالغير قايله مهجتي هي وسبحت مجروح من قتل الفقد والنار وطلعت الروح نغرقت بالعلاج هي لا اله الا الله عليها النبي <تصفيق> ده مصطفى علي حماده وخير السيد وخو محمد اللي حضر بقوانين ان شاء الله 24 وعشرين واربعه وراثين المتنس على بل باطا أبو الشيخ خلي الباطا ومن حق عيد أبو غمع بكافر سنين بالحمد وسمن طريرة فالحق أحمد عبدالغدي أرطة فالحق محمد الدار وإن شاء الله سيد عبد الكريم باطا تلتة وعشرين واربعة وعشرين وخمسة وعشرين She does it to the يا لعل الجواب زي يا نوري الحسين القلق Sayyed Zayn, the الحسيني رئيس hussein the الحسيني رئيس the nation, the sixth al-Hussein, تي جايه بتسوي لي مشاكل لكن كل عوان ماما الس سيد جيني الكل جاي جاي يطمان جاي يطمان عين النسره عطى و انا و انا و انا انا انا اللي كيدل العالم و يجيبي لي يجيبي كالخالي غيرك انت يا زين غيرك انت اي شي انا صوتك مثل ملحف سي رو بلا شك سي العاشقين زرعوا هي روحي في ماي حاجات ولا ولا ما يموا لعوا التخلص حسد يا ارقام من مجلس التعوش ترى بالامانه يشتري بلا مال ترى والله جريجه في تري الاحوال على باب الكرام ثبتوه كمان بمجينه على باب الكرام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 يا يا يا يا يا بيه لمن كويت بالحب سدس يا سيد زيد لمن كويت بالحب تاني السب عيني رحيل تبي بالجر رحيل تبي بالجر لا والله اللي كان على عيني على عيني منك اللي الذي يطبي منك اللي الذي يطبي وصف انا هبك على الليرا راحت ولا على اللي جيت احترق ياعيني انا من الميد والميد لاله يالله حبك علي ليك انا هشتي الميد والميد ماما كرمتي الداري وحبك علي ليك وحياه سبسل حسس بتوب لجروح عيني على وعدي اقدرك مكتوب هنضرب بالمكتوب على با وعلى علينا واقدر وعده هجر على حال يعيرون عيني الله وعلى مهما Μαχωμα απ' τη λαγή Μην η λαγή Μαμα καρύμου τελειά Μαχωμα απ' τη λαγή Μην η λαγή Σεκθή ας αίγη αζήτη α Ιώνα Ιώνα Άρα Φίλ اراد فيه حتى عبر الهيكل اللي حضر ونورنا والمعلم انور سبت والمعلم معلف سبت زي محاضر والمعلم صبحي سخان والصحبه سناب الحلوه تنور Sing your yeah. يا سيدي زيدي ماما يا مام العوام يا ماما يا مام العوام يا ماما يا صوت عليك يا شيخ سبع عقيله تي بيديه يا شيخ ما ما ما يا ما ما ما يا ما يا ما يا سكت الكون ترمي يا سكت الكون يا تعالى على الكون يا معرج زي الكون يا معرج زي الكون يا حي يا ما يحيلنا يا بابا يا بي يا الايمان You're the one who gave you يا لمقه يا عليا تلقى ماما يبي الكرا ابو غيث عمر ماما يبي الكرا حد باحي الهدره يا نجد التندور مشان اقول يا نجد التندور شخيه سيد زينب Ya ba ba ya ba ba ba ba ya ba ba ya ba ba Ya sisi sisi ya mshara fi sisi ana rabu wa imliya al kasah Hadawar imliya al Yama, yama, yama, yama, وعلى بابك yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, يا yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, والله <تكلمًا> يخاطر بالحد احمد خاطر ابو الحد ابو شريف ناوي سعيد سعيد عطر والشام والحد فته ابراهيم خاطر والحد <تكلم> هارون خاطر والحد, والحد, oh والحد احمد عبد البهاء خاطر وانا خاطر على الأمور يا خه سعيد فخرها خاطر تطول والامين محمد حمد روح ويوسف صاد يوسف اوه يا الله يا رمزي رحمه الله كريم اجانو احسبه الحضر هذا اللي نورنا الحب واهله على مجد عبد اللطيف في حبيبي يا يا يا يا يا يا يا أوه. يا <مسلم> يا منئ تقول الاهل الاهم ما تعرفهاش وناس تقول الاهل اللي راح ولا جاش هي كل اه والله اله من جواهر وله من زمرد وله من يقود اللي يمشي في طريق حضره النبي لازم يكون مزبوط وانت اسمك يا مدح النبي عند اهل البيت مشدود وللأه من جوا اماني يا نور الله تسلك يا مشروق بسطاء ويليل لا كساء من شر بالزمان شوارع ديال الشام يا زينه خبر لي للشام ايش ودك لي الزائل على بابك يا يا ميا ميا يا ملكوش شبابك يا بابك ممزين يا ملكك شببان ماما ماما ماما يا ماما نظري تحدي الحمي يا غيره انا قلبي بيكي تشغل القلبي بيكي تشغل والعقل راح مني عشب غيره اما لي غير اما القلبي لي يوانا يوانا انا انا انا انا, أنا, أنا, أنا احد صلاة انا هخلح مني انا هخلح العين انا هخلع العين يا محتم علوين ادارة ولا يا لما صرقت يا ابن العوايد هو اللي مسكي ما طايع من العوايد هو اللي مسكي سيد الجزير يا سيد الجزير يا كعبة العاشقين يا تعبه العاشقيه يا باب السنين المساكين يا باب السنين المساكين يا طه يا طه ما يا طه يا ماما يا يا سيدتي يا ما قامت الاحوال يا تعب اجل الحال يا تعب أجل الحال من يوم الشلك ملمسني من يوم الشلك ملمسني خل حالي حال خل حالي حال سعد على يكون فراس بقيت يدر حلو yeah. يا يبسر في البلاد إشباع الماغي مدل طب بسيط حلو بشوال يا ماما ماما يا ياه يا تياسد فتحه لحد النور ابو هشام ربنا يشفيه وفتحه طيب واولاده ربنا يبارك فيهم فتحه لوجنه جميعا فتحه للمرحوم عم عقل ربنا يرحمه وفتحه لاولاده ربنا يشفيهم فيهم للشيخ حافظ واولاده وفتحه لعبد محمد ابي ربنا يرحمه وفتحه للمريضه جميعا لربنا يشفى الكل في المريض وفتحه <تضحة> Yes, it's mama, mama. Yes, it's Ali, Ali. Aswaat, hey, mama, ya mama, ya mama, ya mama, ya. علي <متكفيق> خليك عليها خليك في البيت. لا اله الا الله عليها ناحيه وعليها نوتة بهل بس حبيبي اسرح معاها يا بنتي يا مدلل يا كش يا والله هو دا يبقى حب ولا نشف نريد كده الحب وما دام قلت في الحب تقول في الحب على كيفك هو دا الحب اللي قاله في حقه نريت الحب عمية وسمعنا من الكلف دا كتير انا اللي بقول مليت الحب غاليه بتقلي القلب تخلي لحظه يبقى بصير عيش في الحب بحاول ابعد عن بحاول ابعد عن خلاص انا قلبي عشق بنت اسمها عزه اللي حبيته البنيه لحد سلامه لذته لزة وخدته على دير وجابتله الكاسه مع المزه والله اللعب الترويش لعبه من الشيخ بيتازه يا عزه عيش لا اله الا الله ايوه على طرق. ישראלית של الله جرجرنا وراك يا اسامه يا خاين العيش خسارة الجميل وياك يا خاين العيش خسارة الجميل وياك منسوي بختي نماني الزمن وياك ما كنت بتقول ما بحبش في البلد غيرك خنت الوداد ليه يا عم سيبك من اللي يعشق غيرك يا ود الله والله اللي حبينا لا Yeah لا قرى وانا كل ما بش البي بل لا غير خلنا قرى ايه ايه ابونا أبو عمل عم الحاج وده الحق عام كنوني ما عمق الشاكور خضر وأولاده عم الحق محي خضر الحق أحمد خضر الحق حسن خضر الحق هارون خضر الحق برايب خضر والأمير محمد محي خضر والأمير يوسف حسن خضر المعلم هنه عبر الحق ساعدنا الصار أخوه محمد طوحه مبكور أخي حك عايز ياخدهم من دقازي اللي حضر منوريني فتحه من حد النور جايس ربنا فيه فتحه لحد هادي ربنا يرحمه غرق في اولادي فتح السيد النور ربنا يرضى في اولادك يا ابو النور عايز يسمع يا طهره عاد Baby, baby, show the way. With each step I take, I'm lost in your eyes. I'm in يشيحت السابس اللي بمسه صبع على بلعوت خرق خرق الا خرق يا انا العدول اللي بمسه علوم الحق يشيحت السابس ان شاء الله واحد خمسة فارفين عاصمي ما في سيال رجال إلا علم تلاميك ما في ولي على الأرض إلا وحب عمائيك يكفك شرفك يا ماما ده النبي يسير يا تنجارا يا تنجارا يا تنجارا كريم يا تنجارا ولا قلب حبك يا تنجارا يا عم الحاج عاد اه ارفع يا تنجارا يا تنجارا يا تنجارا كريم يا تنجارا ولا قلب حبك يا رعي لله نحن حياري مستشتين منك ندره رعي لله نحن حياري مستشتين منك ندره راعي لله ولو مره دحنح بابك على بابك يا نارا ونقلب حبك يا تجار الصبيري طيب هعمل ايه ما دام وعد امرت بيه الصبر طيب حالي لي ما دام وعد امرت بيه اللي يحب بينصر لي مهما يد فعني يا قلبي شويه عليه بكرى السؤول وعليه أحبب على الباب يا ترى أحبب على الباب يا طهرار اردل نجوان يا تدرار يا دهار اخرح يا جلبي مدام حبيتي الكريمة وأهل البيت اخرح يا جلبي مدام حبيتي الكريمة وأهل البيت يا ياريتني أقضي العمر ياريت في حب جمهة والله وكل العشقين ستسا الحسين كل العشقين كل العشقين جن العبيدين يا دارا يا تجايا يا دارا يا دارا يا طهر يا يا يا يا قلب يا قلبه مين. الكريم ولا الحسين عشق بناده على الليل يا نسل أقرب خلق الله كل العاشقين سيرت بالطريق وانا اللي بحبك يا غرام يا يا ربي سلمتك امري راديك نصيبي وباظري يا ربي سلمتك امري راديك نصيبي وباظري لك لتاه البديل عدينا من جلال الايد كل العشيق انا قلبي وخفيه يا ترى ولا قلب يتجرى وجند ودعاء ولا بيجند نمو علي علي لا ململ ململ بيدي إيه يا ململ بيدي علي واعج علي مش بدل يدل هدو يطل يطل هدو مدل يدل هدو هدو مدل انا حليني باليد واشتكي يضلعاني عن يا اه روحي يا اه يا على المسر تم للولد اني الامن في دواه بالله وحب يدعى وحاله يا حاله على حاله التاني الانين اديم بكى ع عالبال المشروحة امي سعاد اي صفاح اي ديال اوله هدي تهيب بيه يبكي الولد منع الولد والنبي يجيب يا ليلى يا ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى يا ليلى جيب يا مسجد تحت البابا يا كيه رجال حشة رجال رجال الحب عيش وحب ومتعه الحب حطينا حبيبي يا بولا يا بولا نور سيدي مروان سيدي مروان يا سبعه يا سبعه يا خمسه سيدي موسى الله ازره حدا ازره رجال ازره عين خزير يا ابو الغي ما صار حق اسماعيل حق رمضان ابو احمد فاجر وعم كردي والخيره اكد حتى الخير وعم حاضر احمد العشر وعلي مصطفى الله وعبد الله جابر وعم كردي ورمضان سلامه احمد فاجر الحي كله والبابا ضوا والهزمه والنمره المعلم م. السلام وكريم خطاب والمعلم مهره ابو من Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, يا مصطفى Abdul, علي Abdul, يا Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, Abdul, يا بابا عبد السلام يا بابا شيخ خضره شيخ خضره يا بي معادي أبي معادي اذكر ربك ولك يساء ومن أن تقول الله الحنان كل من الله الحنان ورهن الله أبيبي Ya ba la aini, ya ba ya ba da, wa ya ba bisni. Habibi ya wa li ya Allah, ومن ta'wani ناس ya nas. Sa'linim la rahmat, wa li اللي يبع سيزك منك خي نلعيش بعيد عنك اللي يبع سيزك منك خي نلعيش بعيد عنك لا تبع له ولا تشتري منك إلا عقبك خي يبزنك حتى أبغني ما يجيش منك لك ملو مالك ملو مالك لما ليه المجلسك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 وانا والده حلو بياكل طول انا سبس معلم عمو السبس انا وليد الدنيا يابا حد عمري هيكل ها ها لحد ما ادري الحب اهله ليله صلع صلي و ان شاء الله فم انتشر سبعه فرحه محمد نبيل هيكل بقرب فيهم فم انتشر سبعه ودعوه عنا وآية زينك <تصفيق> وايه محمد السيد المريض السبب المعلم أنور سالم الأحد من وادي الكهرباء وإدارة الكهرباء كمل المعلم عملي جداً يعمل حق الشابين دخيه والحق مجد عبد الله وصحبه سنادي الحلوه اللي بمس عليهم أنور اللي انور سبت اللي حضروا بروابوني ارونفيل هما يارونفيل 18 سبعه فرحه محمد نبي الهيكل ودعوه عبده ابو ايه ابو عبد محمد السيد Monira, shaykhs are the هلا بقى بس السيده نفيسه على العبور الفتحه وكل عائلته عمل احمد التوثيق والحاجه سمير والعم الشيخ ربيع حسين والعكس طارق شق طبيب المبالي حضر اوعى طبيب المبالي حضر يتشفع. والشهر والله جي فيه من نظر له السكن وفيه نظر له فهر أخيه وحبيبي عد محمد السيد أبو أميرة وآية يعني الجنيرة ومشيخ الجنيرة خشي خرجي الحب حول الموصف ياسمي حيو كحراني حبيبي الفتحة للمولفية وآل المولفين الفتحة للمعلم عم مصود عن مؤمن وأولاد.